بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الرحيم Oh, boy. us okay. İzlədiyiniz üçün tell we mo جزاك خيراً في صدقك İrəllə Allahu The ومن سي الذي قضى على الموت فهو Oh, mm -hmm. yeah.